ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم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 تَنزِيلُ مَن خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّ لَهُ يُعْلِمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٥﴾ أَوْ ضَعُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٦﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَىٰ ﴿٧﴾ فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبٌ إِنِّي آشْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى